فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَبُسَّةِ الجِبالُ بَ السَّ فَكانَتهَبَ أَم مُ بََّ وَكُنتُمُ أزْوَاجَ سَلَثَ فَأَصْحابُ المَيمَنَ ماَا أَصْحابُ المَيمَنَ وَأَصحابُ المَشْأمَ ماَا أَصْحابُ المشأمة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 على سرر موضونة متكين عليها متقابلين